بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من منسيا فناداها من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نص ساعة وجوة أحد ماذا زاعة في الضيفة تقول فاكرة ضحيفة احذر دارة. هذا من الأوهام الخطيرة التي تدمر طريق الحفظ لديك ولكن من قال لك إن ذاكرتك ضعيفة قالها لي بعض أساكنك ولكن الحقيقة ليست, الحقيقة ليست كذلك الحقيقة أنك تملك ذاكرة ولكن لم تجدلها الاتجاه الصحيح ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من وقد في لكم هذه المادة العلمية وسائل إبداعية لحفظ القرآن إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون حفظ القرآن للعلم والتعليم للهداية والاستهداء به به للتدبر والتفكر. حفظ القرآن منار هداية ومش عن إضاءة بطريق المعين عوائق في الحفظ حفظ القرآن صح عوائق في الحفظ القرآن يحتاج إلى وقت عوامي أن حفظ القرآن الكريم هذا الصغار فقط. وما الحل في هذه العواني التي في ذلك وبإذن الله عز وجل أساعدك أن تزيلها هذه العواني بشرى مرأت إذا ساعدتك في أن تحفظ الصفحة الواحدة في عشر دقائق بشرى أن حفظة القرآن الكريم تفوقون في مدارسهم ويتفوقون في كلياتهم ويتفوقون في نظم الشعر أيضا وسائل إبداعية لحفظ القرآن ستدرك أن هناك أناسا قد حفظ القرآن بعد الأربعين بعد الستين، وإذا وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد حفظ القرآن الكريم في ستة أشهر، هل مانع ما نقول أنا الذي أحفظ هذا القرآن في ستة أشهر؟ وهل سأتمكن من حفظه في ستة أشهر؟ هل في من شمالي قصص ليست قصصا هكذا للفصلية منذ عشرة أيام جاءت رسالة من فتاة من الجزائر قصص أتت صديقي تلفون يقول الليلة هذه هي أسعع ليلة في حياتي جاءنا في أحد دورات أحد الشباب وعمره تقريبا ثلاثون سنة قال ذا كرتي لقد استطعت أن أحفظ أول صفحة من سورة يونس <تصفيق> في سسعة قصص حتمت في نفس الليلة تماما قصص حضرت القرآن الكريم بعد الثالثة والسبعين من عمرها وأتقنته وحفظته وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وسائل إبداعية لحفظ القرآن أن تطرق إلى خمسة وعشرين طريقة الكريم وصاعد ثق بالله عز وجل الذي منحك هذا العقل ركز ذهنك على ما تريد وليس على تفاصيل عمل ما تفكر فكر في أسلوب وطريقة ضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة ومن مطلوب مني بعد سماع هذه المهمة أن تجرب أن تجرب أن تجرب صدى الفن تقدم وسائل إبداعية لحفظ القرآن يبديها لكم الشيخ يحيى الغوثاني من هو الدكتور يحيى الغوثاني هو دكتور في علم الكراءة ومجاز في الكراءة العشر المتوترة لديه سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأسانيب في العالم حيث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 قارئا حافظ للقرآن الكريم وإنح الاجازات لمن يقرأ عليه شروطها قدم العشرات من الدورات في أساليب حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي والتي كان لها صداً واسعاً ونتائج فمرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد اللهم لسها إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بمعرفة العلم وتسهل أخلاقنا بالحلم وتكرمنا بنور الفهم وتخرجنا من ظلمات الوهم إنك على كل شيء قدير أما بعد أيها الإخوة المستمعون أيها الأخوات المستمعات أقدم لكم هذه المادة العلمية التي تعتبر مصارة تجارب سنين عديدة والتي تعتبر ثبته خبرات طويلة في مجال حفظ القرآن الكريم وتحفيظه وفي مجال التدريبي وإكساب المهارات في حفظ القرآن الكريم حيث قدر الله عز وجل لي أن أزور مناطق عديدة وأن أقدم هذه الدورة عبر حلقات تدريبية في مناطق عدة بالعالم العالم الإسلامي ووجد هذا البرنامج صداً وكانت له ثمار يانعة والحمد لله ولذلك يسعدني أن أقدم لكم هذه المادة العلمية لتكون سهلة التناول بين أيديكم وليستفيد منها كل مسلم على وجه الأرض فاللهم يا رب اكتب لهذا العمل الصدق والإخلاص واللهم يا رب انفع بهذا العمل كل من يرغب أن ينتفع به أستهل هذه المادة العلمية بقوله تعالى ولقد يسلقنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما أستهلها بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافق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 أيها الأخوة المستمعون، قد تستمعوا إلى هذه المادة العلمية وأنت في مكتبك، أو أنت في بيتك، أو أنت في السيارة. على جميع الاحتمالات، أريدك أن تكون مركزاً معني تركيزاً دقيقاً عميقاً. حيث إنني أتناول بأذن الله تعالى لهذه المادة العلمية معلومات قيمة، فأصغي بل وأصيت بعمق إلى كل كلمة تقال، وإلى العبارات الهامة جداً، وإلى التقنيات التي. سأتناولها بإذن الله تعالى في هذه المادة العلمية. إننا وإياكم نستمع إلى قوله تعالى: إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن لماذا نحن نحفظ القرآن الكريم؟ نحفظ القرآن الكريم لمعاني عديدة لا تخفى على المسلم. أذكركم بها تذكيرا في بداية. من ذلك أننا نحفظ القرآن الكريم أولا للعلم والتعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه فأنت أخي المستمع بمجرد أن تدخل في دائرة الحفاظ وتبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذن أنت سجلت في ديوان خيركم من تعلم القرآن وعلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب وهذه منحة عظيمة جدا استحضر إذن في بداية مشوارك لحفظ القرآن الكريم أنك مع هذا الوسام تنال هذا الوسام وسام الخيرية إما متعلما وإما معلما بعد أن تحفظ كامل القرآن. اجعل هذا الحديث أمامك حيث إن بعض العلماء السلف رضي الله عنهم قال هذا الحديث أجلسني في المسجد أعلم كتاب الله عز وجل أربعين سنة. نحفظ القرآن الكريم ثانيا للهداية والاستهداء به. حيث قال الله عزوجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين إذا هذا القرآن هداية نريد لهذا القرآن أن يكون منارة هداية ومشعل إضاءة في طريقنا حيث نريد لك أن تكون قرآنًا يمشي على الأرض وأن تكون كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن إذا نحفظ القرآن للاستهداء به. ثالثاً نحفظ القرآن للاستشفاء به. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. يا سلام. كلمة شفاء كلمة رائعة جداً. فأنت بمجرد أن تدخل في دائرة حفظ القرآن الكريم، إذا أنت تنوي بقراءتك أن تستشفي بالقرآن الكريم، وأن تستشفيا من كل الأمراض النفسية والعقلية وما أكثر الأمراض اليوم، حيث إن الدراسات تقول. إن عشرين بالمئة في العالم اليوم مصابون بالاكتئاب والحزن والألم والمرض فأنت بمجرد تلاوتك لكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا وتجويدا يطمئن قلبك بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم ثم نحفظ القرآن الكريم أيضا للتدبر والتفكر هذه المادة العلمية صحيح إنها مركزة على الحفظ وعلى وسائل الحفظ لكن المقصود الأساس منها هو أن تستخدم هذه المادة العلمية لشبك لكتاب الله عز وجل من أجل تدبره ومن أجل فهمه ومن أجل تذوقه ومن أجل تأمله ومن أجل أن تعيش مع القرآن الكريم هذا ما نبتغي والنقطة الخامسة نحفظ القرآن ليحفظنا الله بالقرآن وهذه نقطة عظيمة حيث إننا نستشف من ورائه أن حفظة القرآن الكريم يحفظهم الله عز وجل ويمتعهم بذاكرة وعقل منور، بل إنني وجدت نماذج كثيرة من أناس فضلاء حفظوا القرآن الكريم وما الله عز وجل بعقلهم إلى سن الثمانين بل سن التسعين بل بعد المئة واسمع إلى هذه الأرسل شيخ هندي اسمه الشيخ محمد حياتي السنبهلي عالم محدث جليل حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ الكثير الكثير من الكتب الستة وكان شيخ الحديث في الهند عمر مئة وتسع سنوات قابلته سنة ألف أربعمائي وثماني وعمره مئة وثماني سنوات وإذا به ما شاء الله يملك ذاكرة الحديدية يقرأ بدون نظارات يكتب بدون نظارات ويذهب للحرم ماشيا وعندما سلمت عليه وجلست معه إذا به يتذكرني ويتذكر رسائل السابقة التي كنت أرسله إياها ويتحدث معي بكل وعي وفهم وإدراك بكل. ما مر معه في تاريخ حياته 108 سنوات لم يصب عقله بتغيير وهناك قصص كثيرة من هذا النوع حيث يحفظ الله عز وجل أدمغة أهل القرآن الكريم ويحفظ الله عز وجل عقولهم إذ أن حامل القرآن الكريم يصبح دماغه وعاء بكتاب الله عز وجل ويصبح صدره وعاء لكتاب الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالحمد لله على هذه المنحة أخي المستمع أخت المستمعة بمجرد أن تدخل لدائرة حفظة القرآن الكريم إذا أصبح صدرك وعاء لكتاب الله اسمع معي إلى قوله تعالى إن نحن نزل ما الذكر وإن له لحافظون أن يحفظ الله عز وجل هذا القرآن ويحفظ الهلوب التي تعي هذا القرآن ويحفظ الوسائل التي يحفظ بها الله عز وجل القرآن إذا يتضمن هذا الحذر أن الله يحفظني ويحفظك ويحفظ جميع حفظتي القرآن الكريم إلى يوم القيامة وهذا سر تسلسل سند المتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حيث أكرمنا الله عز وجل بهذا السند المتواتر طبقة عن طبقه يرغون القرآن الكريم بتجويد وإتقان ولا يخرمون منه حرفا واحدا ولا حركة واحدة بل ولا نبرة واحدة كل ذلك من تيسير الله عز وجل لحظ القرآن الكريم ونقف وإياكم مقفذا أخرى مع قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر أريدك أخي المستمع وأختي المستمع أن تطبع هذه الكلمة على صفحات قلبك أنا أعتقد أنك وأنت تستمع إلى هذا الشريط إن كنت تستمع إليه للمرة الأولى فإن في ذهنك بعض العوائق وبإذن الله عز وجل أساعدك من خلال استماعك لهذا الشريط أن تزيل هذه العوائق وهذا أمر مهم جدا قبل الشكل أن نمهد الطريق للحفظ وأن نزيل الغشاوة عن البصر وأن نزيل الاعتقادات المقيدة والقرارات المقيدة والاعتقادات المعيقه التي تقف أمام ذاكرتك لحفظ القرآن الكريم من ذلك اعتقادك بأن حفظ القرآن صعب أو أن تقول حفظ القرآن يحتاج إلى وقت طويل أو أن تعتقد أن حفظ القرآن الكريم هذا الصغار فقط ليس للكبار فأنا قد تجاوزت في السن حدها مو ممعبولة الذي عمره 80 سنة أو 60 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أن يحفظ القرآن ستدرك من خلال هذه المادة العلمية التي تستمع إليها أن هناك أناس قد حفظوا القرآن الكريم بعد الأربعين بل بعد الستين ولعل أحدثك بقصة أم طاها التي حفظت القرآن الكريم بعد الثالثة والسبعين من عمرها وأتقنته وحفظته وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وقصص كثيرة جدا جدا غيرها إذن القناعات الموجودة لديك الآن كلمة صعب كلمة حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى وقت طويل كلمة حفظ القرآن الكريم للصغار إحنا راحت علينا بعد ما شاب وده الكتاب هذه الكلمات أريدك لو تكرمت أن تجعلها خارج عقلك أخرجها نعم أخرجها واجعلها خارج دائرة تفكيرك واجعل مكانها قوله تعالى ولقد يسرنا ولقد يسرنا ولقد يسرنا اطبعها على سطح عقلك وحدث بها نفسك وتحدث مع نفسك بها وبإذن الله تعالى ترى نتيجتك إذا قابلت أحدا اليوم وقلت له إنا من أولى علوياتي هذه الأيام أن أحفظ كتاب الله عز وجل وإذا به يقول لك يا رجل كتاب الله هذا يحتاج الى وقت يحتاج الى تبرر انت ابتسم في وجهه وقل له ولقد يسر ولقد يسر إذا كنت تتحدث مع زوجتك وقالت لك زوجتك إن الوقت لا يسمح أن أحفظ القرآن وإن وقتي ضيق ولا أستطيع أن أوفق بين حفظ القرآن الكريم وبين لعاية الأولاد ولا أستطيع هذا التوفيق أو جاءك صديق يقول لك عندي عمل عندي دوامان لا أستطيع أن أوفق بين العملي وبين الدراسة وبين الحفظ كله بابتسامة حانية ولقد يسرنا إذا جاءك طالبك أو أولادك أو طفلك الذي هو دون العشر سنوات ويقول لك يا أبي لا أستطيع أن أحفظ ما أقدر أحفظ هذه الآية كله يا بني ولقد يسرنا الله عز وجل وجل جلاله في علاه يقول ولقد يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر أين المتذكرين المدكر يعني متذكر كنت ذات مرة في دورة من الدورات وكان معنا شخص فاضل عمره في الخمسين من العمر قال لي أنا متعقد من سورتين منذ عشرين سنة لم أستطع أن أحفظهم. ما هما السورتان؟ سورة القمر وسورة الرحمن. يقول سورتان فيهما آيات تشابها ويعني هذا صعب جدا. قلت له إن استطعت أن تمشي على الخطوات التي نتعلمها اليوم بإذن الله تعالى اليوم اليوم تحفظها إن شاء الله. قال نعم علمني قلت قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل تصدق أن هذه الآية هي في سورة القمر اللي أنت على حد قولك متعقد منها قال سبحان الله قلت ليس كذلك فقط بل تكررت أكثر من مرة في سورة الرحمن فهنا تحطم أول حاجز لديك ثم بعد ذلك بدأت أحطم الحواجز حاجزاً تلوحاجز كما سأحطمها لديك أخي المستمع الآن حاجز حاجزاً تلوحاجز وأجعلك بإذن الله تعالى تحفظ أشد السور التي قد تعاني منها ويحصل معك مثل ما حصل مع الكثيرين الكثيرين الذين طبقوا هذا البرنامج ونجحوا فيه منذ عشرة أيام جاءت رسالة من فتاة من الجزائر تقول أبشرك بأنني اتبعت طريقتك واتبعت استراتيجياتك التي تعلمتها منك وقد حفظت والحمد لله في أسبوع واحد سورة البقرة وآل عمران والنساء إنه خبر رائع اللهم يا رب أكمل لها ما تبغي ولكل المستمعين الآن أسأل الله عز وجل لك أخي المستمع أختي المستمعة يا من تستمع إلى هذا الكلام أن يزيدكم من فضله وأن يعطيك ما تبتغي من حفظ كتابه إذن النقطة الأولى أزل القناعات السابقة مهد الطريق لحفظ القرآن الكريم كل القناعات الموجودة لديك أنك لا تستطيع أن تحفظ أزلها الآن من ذهنك وقل. بإذن الله أستطيع بإذن الله أقدر بإذن الله ما هو ممكن للآخرين ممكن لي سأحدثك في هذه المادة العلمية عن عدد كثير من الذين حفظوا الطرآن الكريم وأسرد لك قصصا لكنها ليست قصصا هكذا للتسليه، ولكنها قصص هادفة قصص المقصود منها أن تقوم بنمذجتها ما أقصد بكلمة نمذجتها أن تقوم بالتدقيق في القصة التي أقولها وتركز تماماً كيف حدث هذا ولماذا حدث هذا وتقوم بعملية نمزجة أي إيجاد نموذج من هذه القصة وهذا ما حثنا إليه القرآن الكريم حيث قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة إذا فسألنا إخواني لماذا أكثر القرآن الكريم من القصص في سورة البقرة قصص في آله عمران قصص في الأعراف قصص في كل القرآن وتتكرر القصة فيه كثيراً كثيراً لماذا؟ إن في ذلك العبرة فإذا انظر إلى القصة واستخرج منها نقاط القوة ونقاط الضعف واخذ نقاط القوة وابتعد عن نقاط الضعف هذا منهج القرآن بحديثي إليكم ما أحسركم مستمعين هو إن شاء الله من القرآن ومقتبس من كتاب الله عز وجل من أجل أن ننفض عن العقول غبارها وننفض عن العقول كسلها ونحرك في القلوب طاقتها، حيث الله عز وجل أودع في عقولنا طاقة كبيرة وأودع في عقولنا ساعة في الذاكرة منحنا الله عز وجل شيئا عظيما يا إخواننا هل تصدقون أن الدراسات العلمية اليوم تقول إن تحت قبة هذا الرأس يوجد دماغ هو عظيم جدا هذا الدماغ يحتوي على عصبونات وخلايا تتجاوز عشر بلايين عصبون دماغي عشر بلايين نعم كم عدد العصونات التي نستخدمها قاموا بالدراسة فوجدوا أن أكثر المبدعين والمخترعين لم يستخدم من دماغه سوى 2 إلى 3% بل هناك دراسة تقول إن أكثر ذلك وصلت النسبة فيه إلى 10% سبحان الله 10% فقط من دماغنا نستخدمه طول حياتنا ولذلك أدعوك أخي المستمع أن تشغل دماغك حيث إن الكثيرين يشغلون دماغهم ولكن في الاتجاه غير الصحيح شغله الاتجاه الصحيح وضع في ذهنك أنه إن وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد نجح في أمر ما فأنا قادر على أن أنجح في هذا الأمر نعم إذا وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد حفظ القرآن الكريم في ستة أشهر ما المانع أن أكون أنا الذي أحفظه هذا القرآن في ستة أشهر نعم سأتيك بأمثلة إلى من حفظ القرآن في سنة وفي ستة أشهر وفي أربعة أشهر بل في أقل من شهرين وذلك باستخدامهم للكثير من التقنيات التي ستستمع إليها في هذا الشريط. إذن أنا وإياك الآن خطونا خطوات طيبة إن كنت استطعت أن تزيل القناعات الآن المقيدة لديك فأنت في الطريق الصحيح أنت في الفطوة الصحيحة سل نفسك الآن ما هي السورة الصعبة في القرآن؟ لا صعبة في القرآن ولقد يسرنا كل سور القرآن زهلة حلوة جميلة لطيفة إذا قرأتها يطمئن قلبك إذا تلوت كتاب ربك يطمئن فؤادك ألا بذكر الله يطمئن القلوب إذن أعتقد تماما أنك أخي المستمع أختي المستمعة قد أزلت القناعات السابقة التي تتعلق في صعوبة حفظ القرآن أو أن ذاكرتك ضعيفة احذر أن تقول ذاكرتي ضعيفة احذر ذلك هذا من الأوهام الخطيرة التي تدمر طريق الحفظ لديك من قال لك أني ذاكرتك ضعيفة قد يكون قد قيلت لك وأنت صغير وقال هلأت بعض أساتذتك ولكن الحقيقة ليست كذلك الحقيقة أنك تملك ذاكرة ولكن لم تجرجلها الاتجاه الصحيح جاءني في إحدى الدورات أحد الشباب وعمره تقريبا ثلاثون سنة هذا الشاب قال ذاكرتي ضعيفة قلت له من أخبرك بذلك قال أنا عارف نفسي ذاكرتي ضعيفة قلت له سبحان الله هذا الاعتقاد هل أنت بنيته على دراسة طبية أو أن هناك طبيبا أخطرك بهذا؟ قال لا لا أنا عارف نفسي من لما كنت في المرحلة الإعدادية المتوسطة كنت أقرأ الصفحة فأكررها 20-30 مرة وأجلس فيها أسبوع كامل ولا تنحفظ معي. قلت له ما رأيك إذا ساعدتك في أن تحفظ الصفحة الواحدة أي الوجه الواحد في عشر دقائق فقط يقول ما شاء الله هذا مستحيل قلت له كلمة مستحيل اجعلها خارج دماغك كلمة مستحيل اجعلها خارج القاعة كلمة مستحيل بعيدها عنك أنت تجلس معي الآن واعطيك إن شاء الله تقنية جيدة ولطيفة بأن تستطيع حفظ القرآن الكريم إن شاء الله بمدة وجهزة جدا وتستطيع أن تحمر الصفحة الواحدة في عشر دقائق قال ماذا أفعل قلت سر على الخطوات وانطلق وحدد الوقت واضبطه تماما وابدأ في اليوم الثاني بعلن جاءني وفتح يديه يحتضني ويقول جزاك الله خيرا لقد استطعت أن أحفظ أول صفحة من سورة يونس في تسع دقائق وهذا شيء مدهش بأول مرة في حياتي احتشفت أن لدي ذاكرة قلت له الحمد لله وحكيت له القصة ذلك للأخ الذي كان عنده مشكلة في سورة الرحمن وفي سورة القمر عندما أزلت له الحاجز وحطمت له الحاجز في اليوم الثاني جاء وقد حفظ سورة الرحمن وسورة القمر بل اخترع طريقة لحفظي وضبطي فبأي آلاء ربكما تكذبا إذا أزلت القناعات إذا أزلت القرارات المقيدة إذا أزلت هذه الاعتقادات السلبية التي تعيقني وتحبطني عند ذلك تنطلق بإذن الله انطلاقة رائعة جدا أما الآن بلخطة خطوطة ثالية وهي مهمة جدا هل أنت أخي المستمع هل أنت أختي المستمع راغبون من أعماق أعماقكم حقيقةً بدون مجاملة في حفظ القرآن الكريم. هناك فرق بين الراغب الرغبة الحقيقية وبين من يشتهي ويتمنى ويقول أرجو أن أكون من حافظ القرآن. أحلم بذلك، حقق حلمك، أحلم بذلك. أتمنى يوم من الأيام أن يكون حافظ القرآن. هذه أمنيات؟ أو أحاول حفظ القرآن؟ إذا كنت تريد أن تتمنى، خلاص أقول لك كيخ عن التمنيات. تريد أن تحاول؟ أقول لك لا تحاول. أريدك أن تقرر الرغبة الآن الآن الآن وأنت تستمع إلى كلامي أسألك هذا السؤال أريدك أن تقول نعم بإذن الله نعم بإذن الله قلها بعمق قلها بصدق قلها بيقين وبإذن الله تعالى إن وجهت إلى الله بصدق وقلت يا رب أريد حرف كتابك عند ذلك يقول لك الله لبيك يا عمدي فأنا كريم والكريم إذا أعطى أدهش نعم الكريم إذا أعطى أدهش لقد قلت هذه العبارة في بعض دورات فإذا بإحدى الأخوات تتأثر بها جدا وبدأت قالت بإذن الله تعالى أحفظ القرآن الكريم في أقل من شهرين وعلمتها طريقة التخيل حفظ القرآن الكريم بالتخيل التي سأتحدث عنها إن شاء الله في هذه المادة العلمية لاحقا وإذا بها تتخيل وتضع في ذهنها أن الكريم إذا أعطى أدهش تخيلت أن تختم القرآن الكريم في ليلة عرفة والناس على عرفة وهي في الجزائر تدعو الله عز وجل أن يكون يوم ختمها يوم وقوف الناس في عرفة وفعلا ختمت في نفس الليلة تماما لكن المفاجأة كم يوما استغرقت في ذلك من تاريخ قرارها سبعة وأربعين يوم 47 يوما اسمها عائشة داهش استطاعت أن تحفظ القرآن هذه المدة الزمنية العجيبة جدا وهي مستعدة للاختبار فهي حظ متين رائع جدا وقالت لقد نور القرآن بيتي ولقد نور القرآن صدري ولقد أصبحت بالقرآن شخصية ثانية أصبحت شخصية أخرى ولدت من جديد سبحان الله نعم إذن أخي المستنع قرر الآن إني أسألك هل أنت أخي المسلم؟ هل أنت أختي المسلمة راغبون من أعماء أعمائكم أن تحفظوا القرآن الكريم كاملا وبإتقان ويتضاعف حفظكم بعد سماع هذه المادة العلمية إلى ثلاثة أضعاف بإذن الله تعالى نعم أريدها أن تخرج بقوة يا رب قلها بعيد وأخرجها من أعماق أعماقك فالله عز وجل حاشا حين يرد صادقا طلبا ننطلق الآن إلى خطواته أرى مدى المناسب أن أذكرك أخي المستمع لبعض فضائل القرآن الكريم ولن أطيل في ذلك هذا شيء تعرفونه جيدا وهو منتشر في الكتب ولكن من باب التذكير روى الإمام مسلم بسنده المنتصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم اجعلنا من قراء القرآن ومن أصحاب القرآن هل تحب أن تكون من أصحاب القرآن؟ نعم يا رب أتوقع منك يا من تستمع إلى هذا الشريط أنك قلت نعم وأنت تسوق سيارتك وأنت في مكتبك أنك قلتها نعم من أعماق أعماقك وهكذا أريد أن أستمعها منك كلما سألتك سؤالا هل تحب أن تكون من أصحاب القرآن؟ قلها بقوة من أعماق أعماقك وإذا قلتها بقوة فهذا يعني أنك تطرد كل وساوس الشيطان وتطرد كل التخوف والتردد. الخوف، التردد، الصعوبة، كلمة لا، استطيع، كلمة مستحيل، هذا كله جعناه خارج دائرة عقلك. وروى الإمام المخلي ومسيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل البترج ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ماذا تحب أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا رب أن تجعل كل من يستمع إلى هذا الشريط مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب قل آمين قل آمين بأعماق أعماق نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء إذن أحاديث كثيرة الحقيقة لا أريد أن أكثر منها فمن قرأ حرف من كتاب الله فله به حسن ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف السواب كثير كثير جدا جدا وننطلق انطلاقة أخرى أريدك أخي المسلم أن تتذكر التجربة الأولى التي قلت وإياك بها وهي تجربة الرغم أريدك أن تسأل نفسك الآن ما مدى حاجتي ورغبتي في حفظ القرآن الكريم؟ هل أنت حقيقة راغب في حفظ القرآن الكريم؟ هل أنت حقيقة راغب في أن تحقق هدفك في حفظ القرآن الكريم؟ خذ قرارك من الآن، وكن صريحا مع نفسك، واطرد كل تردد، واطرد كل تخوف يمنعك ويعيقك من حفظ القرآن الكريم. فإنك عندما ترغب في شيء ما بدرجة أنك تستعد لإتمامه مهما كلفك الأمر. ثق أنك تنجح سيكلفك ذلك بعض من الوقت سيكلفك ذلك بعض من الجهد سيكلفك ذلك بعض من المال ولكنني أبشر بأن كل ما تنفقه بحفظك للقرآن الكريم وكل ما تنفقه من وقت ومال وجهد إن الله عز وجل يبدله لك سعادة ولذة وسرورا ونجاحا بإذن الله تعالى هيا انطلق حول رغبتك إلى عاطفة جارفة واعلم أن قوة الرضوة تحولها إلى دافع وحافظ عظيم يستحوذ على كل تفكيرك فإنك إذا بدأت تفكر بهذه القوة الراغبة الدافعة لديك بإذن الله تعالى تستطيع مقاومة أي يأس أو إحباط أو إنهزامية أو نقد أو أي تعليقات جانبية من الأصدقاء قد تواجهها في طريقك ما أكثر المثبتين والمحبطين قد تجدهم في طريقك ولكن انتبه فلقد أوجدت الدافع لديك وأوجدت الرغبة وانطلق في طريقك بإذن الله تعالى أما الآن فإليك الخطوات العشر يا من ترغب أن تكون من المبدعين بشفظ القرآن الكريم يا من ترغبون بحفظ القرآن الكريم وتثبيته ومراجعته برمج دماغك على هذه الخطوات خطوة خطوة أولاً حدد ما تريد حفظه ماذا أريد أن أحفظ اليوم؟ أريد أن أحفظ أربعة أوجه من سورة الأنفال حددها ثانياً اجعل أهدافاً لحفظك للقرآن الكريم على الأقل ثلاثة سل نفسك لماذا أحفظ القرآن؟ وسيأتيك الجواب فلقد قدمنا في مقدمة هذا الشريط بعض الأشياء التي نحفظ من أجلها القرآن ولا يخفى عليك الأجر والثواب والأحاديث الكثيرة جداً والمكانة الاجتماعية التي ستحصل عليها إن شاء الله والمكانة الأخروية أيضا هناك إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء عندما يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في حياتك الدنيا هذا شيء عظيم إذن ضع أهدافا لك لشفة القرآن الكريم وأفضل لك أن تكتبها كتابة بل أن تكتبها وتعلقها أمامك على مكتبك في صدر منزلك في مكان ما ظاهر اكتب أهدافك فإن الدراسات العلمية اليوم تقول إن الذين يحددون أهدافهم يحققون منها 30% الذي يحدد أهدافهم ولكن الذين يكتبون أهدافهم يحققون 90% من أهدافهم ثالثا ضع تصورا داخليا لأهدافك وتخيلها كما لو أنها تتحقق يعني أريدك أن تتخيل أنك فعلا يوم القيامة ينادى عليك لتكرم والديك وليتقدم لهم أعظم هدية حلة من حلل الجنة أو تاج الكرامة أو تاج العز تخيل هذا الموقف ولذلك يقول الإمام الشاطبي هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. أولو البر والإحسان والصدر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عربا وسلسلا إذا كان والدا حافظ القرآن الكريم يكرمهم الله عز وجل هذا التكريم فكيف بك أنت يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن هميئا لك إذن تخيل ذلك تصوره جيداً اجعل تصور في داخل أعماقك كما جعل الإخوة الكثيرون الذين سمعوا مني هذا الكلام سابقاً وأيقنوا بتحقيقه ثقة بكرم الله عز وجل ووضعوا أمامهم هذه العبارة إن الله كريم والكريم إذا أعطى أدهش أكرم الكثيرين بحفظ كتابه فكيف لا يكرمك؟ إن آلاف مؤلف اليوم تحفظ كتاب الله عز وجل إنه يكرمك تخيل أنه يكرمك تخيل أنك تحفظ القرآن الكريم تحفظه بإذن الله تعالى كما حدث مع أخي فاضل اسمه محمد التوفيق من بلاد الشام حضر عندي هذا الكلام وسمع مني وبدأ يتخيل أنه فعلا يحفظ القرآن الكريم قلت له حدد حدد من الآن وتصور وتخيل اليوم الذي تتخدم فيه كتاب الله عز وجل قال يوم السابع والعشرين من رمضان إن شاء الله ليلة السابع والعشرين من رمضان وبدأ يحفظ وبدأ يحفظ وأتابعه عن بعد وما شاء الله تبارك الله قل ما شاء الله تبارك الله جاءت ليلة السابع يوم العشرين وإذا به يختم القرآن الكريم كاملا الحمد لله يتصل فيه تلفون يقول الليلة هذه هي أسعد ليلة في حياتي ودموعه هكذا في مليان في عيونه ويقول الليلة هذه لا تسعن الدنيا من الفرح يا إلهي كم أنت عظيم وأنا أقول لك لأخي لا المستمع الذي منع على محمد التوفيق بحفظ القرآن الكريم في خمسين يوما حددها بالضبط في خمسين يوما في ليلة السابع والعشرين من رمضان إنه الله عز وجل هو الذي يمن عليك إن شاء الله بحفظ كتابه فاربط حبلك بالله وثق بالله وتوكر عليه إذن النقطة الأولى حدد ما تريد ثانيا اجعل أهدافا لك على الأقل ثلاثة ثالثا ضع تصورا داخليا عرفت ما معنى التصور الداخلي أي هكذا تخيل تخيل تماما أنك تحفظ القرآن الكريم وتتلوه ولعلي أتحدث بهذه النقطة أيضا بتفصيل لاحقا الله. رابعا حدد ما الذي تريد أن تحفظه خلال مدة زمنية محددة واجعل كلامك هذا حقيقة كرره حاول أن تراه حاول أن تسمع كلامك حاول أن ترى نفسك وأنت تتلو القرآن الكريم حاول أن تشعر بها كأنها تحققت تماما وهذا التحديد نوعا حتى ينجح معك طبق ذلك عمليا كما أرشدك ولقد طبقه أناس كثيرون ونجحوا قم بتحديد فترتين زمنيتين الفترة الزمنية الزمن الجزئي يعني قل لنفسك خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى احفظ صورة الأعراف وصورة الأنفال وتخيل ذلك وانتظر أسبوعا وسترى أنك حفظتها النوع الثاني هو التخيل الكلي. تخيل الكلي أن تتخيل حفظك لكامل القرآن الكريم إن شاء الله بأن تحدد مثلا ستة أشهر أو تحدد سنة أو تحدد سنتين أنت أدرى بظروفك وأنت أدرى بعملك قد تكون طالبا قد تكوني طالبة قد تكون معلما إذا حاول أن ترى حقيقة نفسك وتحدد الزمن الذي تحفظ فيه القرآن الكريم الزمن الجذدي والزمن الكلي الزمن الكلي يعني المدة الزمنية التي تريد أن تختم فيها القرآن الكريم بل حدد بإذن الله تعالى أن تختمه مسلا في اليوم الفلاني خلال سنة خلال سنتين أنت أدرى بغروف يمكن أن تحدده خلال ست أشهر ويمكن أن تحدده خلال أربعة أشهر ويمكن أن تحدده خلال هذه الإجازة التي أنت تقضيها أو خلال شهر رمضان هذا ممكن جدا لكن عليك أن تتصوره جيد هذه النقطة الرابعة النقطة الخامسة ثق بالله عز وجل الذي منحك هذا العقل هذه المنحة الربانية منحك قدره قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ادخل في أعماقك وتأمل منحة الله عز وجل وفضله عليك فالله عز وجل منحك قدرات مدهشة جدا في دماغك وخلقنا في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك إذن أنت خلق من خلق الله عز وجل من عليك بعقل رائع مبدع مخترع منتج الكثير من الناس أغلقوا هذا العقل ووضعوا عليه غشاوة وقالوا لا نستطيع أن نحفظ القرآن ولا نستطيع أن ننجز ولا نستطيع أن نفعل فأريدك أن تزق بالله عز وجل وتتوكل عليه وتنطلق بإن شاء الله في حفظك للقرآن الكريم سادسا ركز ذهنك على ما تريد وليس على تفاصيل عمل ما تريد بمعنى أنا أريد أن أحفظ صورة البقرة ارغب بذلك حدد الزمن الكلي وانطلق في الحفظ ولا تشغل بالك بالتفاصيل التفاصيل ستأتي على الطريق الوسائل والأساليب ستأتي لا تدري كيف الله عز وجل يفتح عليك فيها سيفتح الله عز وجل عليك ستجد أن الجزء الأول من سورة البقرة له طريقة معينة الجزء الثاني يفتح الله عز وجل عليك به بطريقة الأفضاء الجزء الثالث تجد أن هناك أيضا طريقة ثانية وتجد أن الله يفتح عليك يفتح أهم شيء أن يكون طريقك لحفظ القرآن الكريم الطريق العقلي ممهدا وأن يكون دماغك مستعدا وأن تكون راغبا من أعماق أعماقك سابعا فكر في عدد من نتائج وثمار حفظك لكتاب الله عز وجل ماذا ستربح إن ختمت كتاب الله عز وجل ماذا ستربح في الدنيا من خيرات وسمعة طيبة وجاهن طيب ومكانة عالية بين زملائك وتفوقا وتميزا ماذا ستربح من تميزات في ذاكرتك فلقد أثبتت الخبرات يا إخوة والتجارب أن حفظة القرآن الكريم تفوقون في مدارسهم ويتفوقون في كلياتهم ويتفوقون في دراستهم ويتفوقون في نظم الشعر أيضا فإذا قارنت بين شخصين أديبين هذا شاعر وهذا شاعر تجد أن حافظ القرآن الكريم منهما يتفوق على الآخر لأن لديه مفردات كثيرة ولأن لديه تصورات ولديه صور بديع جدا فهو يتميز عن غيره إذا لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل ماذا سترمح اسأل نفسك وأتمنى في هذه اللحظة أن تكتب الأرباح التي ستجنيها من خلال حفظك للقرآن الكريم واكتبها في الدنيا وفي الآخرة أما الأرباح التي سنجنيها في الآخرة فهي كنز لا يعد ولا يحصى أقلها أنك تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنك ترتقي إلى الفردوس الأهلى وأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يكرمهم الله عز وجل بإكرامات كثيرة كثيرة كثيرة بإذن الله تعالى بكر في ذلك جيداً واجعله أمان عينيك ثامناً زد أو قلل عدد النتائج بما يجعلها دائماً روة دفع لك يعني دوماً ضع أمامك الثمار التي تجنيها من حفظك للقرآن الكريم زدها أو قللها بحيث تكون دوما دافعا لك ممكن تأخذ واحد منها وتكتب هكذا بخط العريض أمامك وتضع أمامك مثلا يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا حديث دافع قوي جدا للحفظ إذا أصارك فتور مثلا آية القرآنية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقضى ويبشر المؤمنين يا كلمة يبشر المؤمنين وحدها هذه كافية أن تزيل همك وغمك وكربك وألمك وغضبك وكل ضيق تمر به في حياتك هذه أخي المستمع إذن هذه النقطة الثامنة أما النقطة التاسعة فكر في أسلوب وطريقة لضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة والطريقة أنت ستستخرجها يعني بدل أن تأخذ معي سورة البقرة شهر شهرين ثلاثة وأنا أحفظ فيها فكر كيف يمكن أن أحفظها في أقصر مدة زمنية لأن فكرة الزمن هي وهم من الأوهام عند كثير من الناس الذي يقضي بسورة البقرة شهرين ثلاثة أشهر أربع أشهر لماذا؟ احسبها واضغط الزمن الوجه من القرآن الكريم يأخذ بشكل طبيعي من خلال خبراتي وتجاربي الحقيقة التي تجاوزت المئات أنه الشخص الطبيعي جدا لا يتجاوز أكثر من عشر دقائق إلى ربع ساعة في حفظ الوجه الواحد أي الصفحة الواحدة. فإذا وجدت نفسك الصفحة الواحدة تأخذ معك نصف ساعة فأكثر أو ساعة فأكثر هذا دليل على أن لديك خلل في الطريق في طريقة التنفس بطريقة النظر إلى الآية في جلستك في وضع المصحف هذا كله سأتحدث عنه إن شاء الله في هذه المادة العلمية. إذن انتبه إلى طريقتك انتبه إلى أسلوبك انتبه إلى الوقت الذي تستغرقه في حفظ الصفحة واضغط الزمن وتابع نفسك كثير من الإخوة يقولون بي إنني وأنا أحفظ أشرح ولا أركز وأصاب هكذا بتسلس الأفكار خارج القرآن قل له مباشرة ركز ضع الساعة أمامك واعتبر كل لحظة تمر من حياتك راكبها بالدقائق اعتبر كل لحظة تمر بلا نفع أنها خسارة أليس من الخسران أن لا يهلها تمر بلا نفع وتحسب من عمري كما قال ذلك الشاعر إذن اضبط الوقت انظر للساعة عشر دقائق ينبغي أن أحفظ فيها وجها كاملا ممكن ربع ساعة أما لو تأخر معك إلى نصف ساعة إلى ساعة فهذا دليل أنك عندك شيء خطأ لا بد أن تطلع وتعرف ما هو الخطأ أين الخطأ أين الخلل لدي ربما لتصحيح التلاوة أنه لم أصحح هذه الآيات ينبغي عليك أن تصححها على الشيخ قبل أن تقرأها مثلا وربما يكون ذلك في القناعة لا زال عند قناعة راسخة منذ قبل أنك لا تستطيع أن تحفظ فهذا لا يستطيع لو أن شخصا لديه قناعة أنه لا يستطيع أن يحفظ هذه الصورة سيستمر بهذا القناعة ولا يمكن أن يخفظ إلا إذا أزال القناعة وأذكر لكم في هذا عدة مواقف وطرف منها أن شابا اسمه حشام حضر عندي هذا البرنامج قبل بضعة أشهر وتحدثنا عن الاستراتيجيات والتقنيات واستخدم قارون التخيل واستخدم الاستراتيجيات الأخرى وحدد أن يحفظ القرآن الكريم في أقل من شهرين ووعدني بالأدل وحدد بالخطوات التي نتعلمها بالترتيب تماما أنه يختم القرآن الكريم إن شاء الله في أقل من شهرين وفعلاً مرت الأيام وحفظ البقرة وآهل العمران والنساء ما شاء الله والأعراف وال... وتسلسلة السور ماشي بطريقة ممتازة جدا إلى أن وصل إلى سورة هود وفي سورة هود قال لي وقفت وإذا بي يأتيني هاجس خاطر قد سمعته من ذي قبل أن سورة هود فيها آيات متشابهة وفيها قصة متداخلة فهي صعبة فلم أستطع أحفظها في اليوم الأول علما بأنني حفظت 12 جزء يحفظت سورة البقرة وآل عمران والنساء هذه من أطول السورة في القرآن الكريم ومع ذلك حفظتها فكيف آتي إلى سورة هود ولم أستطع حفظها ما الذي تغير؟ الذي ما الذي جرى؟ لاحظ القناعة ماذا تفعل؟ قناعة موجودة لديه قبل سنين ربما سمع أن سورة هود فيها عائد معين وهي القصص فإذا به يتوقف عن الحفظ يوم ويومين وثلاث أيام يحاول يحاول ما بفائدة خمسة أيام لم يستطع أن يحفظ فيها وقف في سورة هود فجاءه إحباط وقال لنفسه مم. أنا بالتأكيد طاقة هي عشرة أجزاء أو اتعشر جزء فقط ولا أستطيع أكثر من هذا يكفيني إلى هنا سبحان الله في اليوم الثاني وإذا بي رسالة تأتيه عبر الجوال من زميل له قد آخيته وإياه وقلت له هذا أخوك القرآني وهذه فكرة جدا جميلة وجدا رائعة أن يكون لك أخي المستمع وأختي المستمع أخا أو أختا لله مسمي الأخ القرآني بحيث تراجع وإياه يذكرك ويقوي همتك ويعطيك رسائل إيجابية أما إذا رأيت أناسا محبطين أو مثبطين فابتعد عنهم عشت مع الأشخاص المبدعين المحفزين الذين يتكلمون بإيجابية قال لي هشام لقد جاءتني رسالة من أخي لي قال لي يا هشام ما أخبار حفظ القرآن عندك وما أخبار الفرق الذي صنع الفرق طبعا كلمة الفرق الذي صنع الفرق هذه كنا قد تحدثنا عنها أن الفرق الذي صنع الفرق عند الشخص هو الهمة الإصرار التنفس الاستراتيجية المعينة حيث نتعلم عدة استراتيجيات فهناك استراتيجية معينة هي الفرق اللي صنع الفرق فلما ذكره بهذه الرسالة يقول سبحان الله فكأنما أحياني من جديد وكأنما إلقظني من نومي وثباتي فانطلقته فتحت القرآن قرأت سورة كود وإذا بها تحفظ عندي بشكل جيد لأنه تذكر إنجازاته السابقة ومن هنا أقول لك أخي المستمع تذكر حفظك السابق وإنجازك السابق وابني على إنجازاتك وابني على فضل الله عز وجل عليك الذي أكرمك به سابقا يكرمك به لاحقا ودوما أدعو بهذا الدعاء اللهم كما أكرمتني بحفظي سورة كذا وسورة كذا أكرمني بسورة كذا وكذا اللهم كما أكرمتني بحفظي أربعة أجزاء أكرمني بحفظ الباقي وتوكل عن الله وتجد النتيجة هشام حفظ سوره الهود مباشرة في يوم واحد ثم انطلق الى بقية السور يوسف الراعز وهكذا كل السور القرآن الكريم يقول ما وقفت أبدا إلى أن ختمت القرآن الكريم كاملا في 58 يوما الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يجعلك أخي مستمع مثل هذا الأخ بل وأحسن أفتر وأتقل قل آمين قل آمين من أعماق أعماقك قول آمين أيها الأخي لأن فضل الله عظيم إذن الخطوة التاسعة فكر بأسلوب وطريقة لضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة ضع في ذهنك مدة زمنية قد تكون شهرين قد تكون أربعة أشهر قد تكون سنة قد تكون سنتين ولكن أنصحك أن تجرب مدة زمنية قصيرة على الأقل يوم واحد الآن بعد استماعك لهذا الشريط قل في نفسك قررت ونويت بإذن الواحد الأحد أن أحفظ هذا اليوم سورة مريم أجرب ذلك تجد أنك تحفظها وأبشرك أنك تحفظها لا يأتي الغد مثل هذه الساعة التي استمعت فيها إلى هذا الشريط إن كنت جادا وراخبا من أعماق أعماقك في عبر القرآن الكريم أبشرك بأنه لا يأتي الغد بعد سماعك لهذا المادة لهذا الشريط إلا وقد حفظت الذي حددته الآن جرب حدد لما أنت ساكت جرب الآن قل في نفسك يا رب اللهم إني نويت أن أحفظ اليوم سورة الكهف أو خمس صفحات من سورة الكهف أو سورة تبارك أو سورة الواقع أو خمس أو جمه سورة البقرة حدد الذي تحب وامشي على الخطوات وهي سهلة يسيرة جدا وانتظر الغد مثل هذه الثانية التي تستمع فيها إلى هذه المادلة عاشرة عشي المشاعر والأحاسيس التي يعيشها حافظة القرآن الكريم حافظ القرآن الكريم عنده ثقة بالله عز وجل كبيرا جدا عنده يقين بالله عز وجل عظيم. تخيل نفسك وأنت تنعم بنعمة حذر القرآن الكريم كاملا وأنت ترتله أمام الآخرين إماما في الناس ترتله أمام أحب الناس إليك تخيلي نفسك أختي الكريمة وأنت ترتلين كتاب الله عز وجل أمام أحب الناس وأعز الناس إليك كم سيكون هذا المشهد جميلا عشي الأحاسيس إن هذا لقريب قريب جدا جدا إن شاء الله ثق بالله عز وجل وبأن الله يعطيك وتخيل ذلك تخيل نفسك أخي المسلم أخي المستمع لهذا الشريط وأنت تتل القرآن الكريم في المحرار إماما بالناس ترتله تجوده ولا تخطئ خطأا واحدا واحذر أن تقول لي لا أستطيع وأنا تخيل فكلمة لا أستطيع طردناها خارج القاع وخارج عقلك أما داخل عقلك نعم بعمل الله لا أستطيع وبتوفيقه أنطلق نعم أنت الآن تتخيل نفسك وتعيش أحاسيسك ومشاعرك أنك تحفظ القرقانك أعد قراءة هذه الخطوات أعد الاستماع إلى الخطوات انسخها، اجعلها أمامك اقرأ هذه الخطوات العشر كلما احتجت إليها وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك بفضله ومنته وكرمه وننطلق إن شاء الله الى استراتيجيات اخرى و الى اساليب اخرى باذن الله تعالى لكن كل ما اريد منك ان تجرب ان تجرب أن تجرب. أن تجرب الى اللقاء في خطوات اخرى وسائل ابداعية لحسب فرحان مع تحيات موجمع التسجيلات على الانترنت www.mujama.net